قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم ما لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نُدْخِلُهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ